بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الله قول التي في زوجها وتشتكي الى الله وتشتكي إ الله واللههُ يَسمَوتَ حولكُمَا وَتَشك إ الله واللههُ يسمَوتَ حيوكلَ إِ اللهَّ سَم بَصير إ الله سمون بصيد الذيينَ يُغاهِغونَ مِنكُم مِنّسَ 119. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم مُنكَرًا مِنَ القَوْلِ وَزُورًا قَال إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ القَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ثُمَّ يَعُودُونَ تحرير رقبه من قبل ان يتماس كن يعولون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماس ذلكم تعظون به ذلكم والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من 111. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 112. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله 113. وتلك حدود الله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 وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جميعا بِمَا عَمِلُوا احصاهم الله ونسوه احصاهم الله ونسوه والله على كل شيء شهيد والله كل شيء شهيد الم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الم تر ان الله يعلم ما في السما ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم 129. ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا 120. ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا 121. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة 122. ثم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 وَيتَنَا جَْونَ بالِالإِثْمِ والْعُودِوانانِ وَمَعْصَةِ وَصُول وَإذَا جَ أوُوكَ حََكَ بِملَ يحيَكَ بِهَِّ وَتَنا جَونَ بالِإِثْمِ والْأُرِوانِ وَلصَِ وَصُول وَإذ ج أوُوكَحيَيَكَر مَلًَا يحيَكَ بِه الله وَيقولُونَ فيِي أَمفُسِهِمْ لَ ل يُعَذِبونَ اللههُ بِمَا نَقُول وَيقولُونَ فيِي أَمفُسِهم لَلَ وَذِمونَ اللَّهُ بِمَا نَقول صْبهُم جَهنم صب جَهن يَصْلَونَه يصلَون 111- فبئس المصير 112- يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعروان ومعصية الرسول يا فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر, بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون واتقوا الله الذي يَقُولُ <تصفيق> إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم في المجالس فَح يفح الله لَإذا قلَ شز فَن شز يفع الله الذيينَ آمَنُوا مِنك والَّذين أوتُ المدجاتإذا ق ش فَ شز يفع الله الذي آم مك والَّين 126. والله بما تعملون خبير الله يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يا ذلك خير لكم واطهر ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم فان لم فإن الله غفور رحيم اشفقتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات أشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأخيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم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 إنهم ساء, ما كانوا إنهم ساء ما كانوا يعملون إتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين صدوا عن سبيل الله فلهم عذاب موئين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا اصحاب النار هم فيها خالدون الهيئك اصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء يوم يداه الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون حودَ عَلَْهِ مُ الشَّقانُ فَأَن سَهُم بكُر الله ح وَذَا رَ الشَّقان فَأَن سهُ بكرَ الله أُلائكَ حزْب ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في كتب الله لاغلبن انا ورسلي كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز ان الله قوي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخرون من حال لا يزيدون قوما يؤمنون بالله واليوم الاخرين ودون من حدثا ورسوله ولو كانوا ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم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 ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه, ورضو عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا حزب الله هم إن حزب الله هم المفلحون بسم الله